وقد وصل الاستحياء بهن إلى درجة الحياء من الميت عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثوبي فأقول إنما هو زوجي وأبي فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدوذة علي ثيابي حياء من عمر روى أحمد وقال هيثم رجال جاء الصحيح صح الباني الحياء من مقاصد الشريعة العظيمة وكثيرة تلك المسائل والأحكام التي أنيطت بالمرأة مراعاة للحياء مثل الحجاب وإذنها صماتها للبكر إذا سئلت في النكاح فحياء المرأة يحفظ عليها دينها ويمنعها من الفواحش ويحفظ لها شرفها وعفتها وكذلك يبعد عنها الذين في قلوبهم مرض فتكون حمايا للرجال أيضا الحياء موافق لأنوثتها جالب لمحبة زوجها والناس مجبولون على حب الحياء والغيره على نسائهم